لَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاؤُهُمْ إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَوْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي زَنَّهُمْ وَاسْتَوْشَرُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ اسْرَارًا فَقُلْتُ استَوْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُنْزِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لكم جَنَّاتٍ يَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا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 لتسلك منها سبل فِي جاجا. قال نوح الرّب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. ومكروا مكرًا كبرا.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 ولا تزيد الظالمين إِلَّا تَبَارًا الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الّ رحمة الله